إن الحمد لله لنستعين ونستغطره ونعوذ بالله من شريره في سنة متئة عمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يضبئ فلا له وأشهد أن لا إله, إله إلا الله وحلى إله شريك له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله يا إله الذين آمنوا تقل الله حقا بقاتهم ولا يتمتل إلا وأنتم مسلمون يا إله الناس تقل ربكم الذي خلفكم الناس واحدة وقول قومها زوجها وبث من هنا رجاء من كثير يرى النساء وتقوا الله الذي تشاء النبي والارحام إن الله كان عليكم وليا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ما لكم دم بكم ومن يطئ الله رسوله من فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فانه صدق حديث كتاب الله واحسن الهدي قال محمد صلى الله عليه وسلم اشمل من مسطوان وكل مدهسه ابداع وكل غدات غاله وكل غلاله النعش ثم قال يا رسول الله ان أصلي فاصلي في مبارك الابل أو معاطي الابل قال لا قال لا فهنا نهى عن الصلاه اعكسناها عن الصلاه وأمر بالوضوء بالنسبة للإبل واما للغنم فلم يامر بالتوضؤ جزما وايضا أباح الصلاه في معاطي أو مرابط الغنم أو مرابط الغنم فأبا حسن في ذلك فالأماء نظره وجدوا أن الاختلاف ظاهر في هذا الحديث أولا ينهى ثم يفعل خلاف النهر بأبي وأمي ثم يفصل لنا جابر بأن آخر أمين كان لا يتوضب من ممسة النار وهذا على التعميم وهذا الذي كان مستمسكا لجمهور أهل العلم قالوا ما مست النار من إبل أو غنم أو دجاج وغير ذلك من اللحوم فلا وضوء منه وجوبا وان توطى مستحب لكن إلزاما لا وهذا الذي أخذ به شفعي ومالك وأبو حنيفة ودليهم, ودليهم في ذلك عموم النسخ لأن جابر قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء من من مستناق ولو كان هناك ثم التفصيل فالصلاه جابر لنجي جابر ينقل للآن لنا حقما على العموم عاما فقال كان آخر الأمران من رسول الله سلام عدم الوضوء مما مست النار وأما الحنبلة فقالوا بأن ما مست النار على نوعين لحوم لها زهومة وقوة هي لحوم الإبل ولحوم فيها خفة وهي لحوم الغنم فقالوا ونحن نفرق بين لحوم الإبل ولحوم الغنم قلنا وما المفرق أتفرقون بين متماثلين أما قال جاء بالرد الارضاء كان آخر الأمرين من رسول الله على العموم قال جاء آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدم الوضوء مما مست النار يعني وجوبا فقالوا التفريق جاء من النبي هو الذي فرق بأنه قال لما سئل عن الوضوء من, ماء من, من, من, من لحوم الغنم قال ان شئت فتوات إن شئت تخيرية دلالة على عدم الإلزام وفي رواية لما سألوه عن لحوم الإبل قال نعم توضى وجوبا وإلزاما هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تفريق بين الغلم وبين الإبل والذي يعرض ذلك أن فعل النبي في استباحة الصلاة بدون الودوء من اللحوم التي مست النار مستها النار لحوم الغلم الأدلة التي جاءت بأنه احتز من كاتف الشات أو من زراع الشات وذهب يصلي هي شات الحوم الغنم وهذه موافقة لإجابته عن السؤال فدل ذلك من فعل النبي على التفريق ومن قول النبي على التفريق فيكون الأصح والأسد الجمهور قالوا إذن الجميع لا وضوء منه لحديث جابه وأما الحنابلة فقالوا لا نفرق بين الحوم الغنم والحوم الإبل لأن السنة قد فره والقاعدة أن الشريعة, الشريعة تفرق بين المختلفين والحق ثقل لحم الإبل والزهومة الشديدة التي فيها من أكل لحم الإبل يعرف ذلك يكون فيه ثقل في النفس البذن كأنه يعني يقرب إلى الأرض يريد أن يأتيه الكسل الشديد فيحتاج إلى تنشيط بالوضوء أنت حتى لو, لو, لو دعيت على رحوم إبل تنظر في ذلك ما تستطيع أن أنت تكون بحريتك كالغنم فالغنم قريب يعني ليس قريبا من السمك لكن في خفة عن فلذلك أمر بالهدوء فلذلك أمر أنه سنلَم بالهدوء وهذا الراجع الصعيح النطيف لذلك أن أهمة الشفعية الذين لا يخرجون عن المذهب إلا بالدليل منهم الإمام النووي قال وكلام أحمد في هذا الباب هو الأسد وهو الأصح وهو الأقرب إلى السن قال هو الأسد وهو الأصح وهو الأقرب إلى السن وهذا الصعيح لأنه السنل قد فلما لا نفرق بينما فرق, بين فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم فقد فرق بين لحوم الإبل ولحوم الغنى وبهذا يحلل الإشكال ولا نسخ لأن العلماء يقولون ننظر في الأحديث التي ظهرها التعارض فالتعامل معها أول ما نتعامل معها ونحاول الجمع لأن هذا الجمع يعني هو الأصل وما آتكم الرسول فاخذوا من آكم عنه فانته والمرحلة الثانية هي مساله النسخ المرحله الثالثه هي مساله الترجيح ليش النسخ يقدم على الترجيح لان النسخ تكون جازم لان مراد الله في الناسخ وان المنسوخ ها ما قل ذلك الترجيح ايضا ما فيش ما فيش فيش اعمال بدليل ثاني طب ما هو نفس الامر هو المرجوح انت مش تعمل بيه ايش معنى ان انا اكتب والمرجوح يعني المرجوح لا يعمل بيه وان الراجح يعمل بيه ما رايك وفي في الحالتين نحن نقول بأن اعمال الدليلين أولى من ايش من إهمال أحدهم ايش اللي يقدم النسخ أو يقدم الترجيح الترجيح نقول احتمالية المرجوح أن يكون راجحا لأن مساء الراجح نبي راجحه في غلبة الظلم طيب اللي يرجح كلام الناسخ والمنسوخ الناسخ أنه يجزم بأن المنسوخ لا يعمل به والناسخ إيش يعمل به فإذا عمل بما هو مجزوم به لكن الجمع أولى وهذا الجمع وإن كان فيه بعض النسخ فإننا نقول أولى من كلية النسخ كيف لأن هذا الجمعة فرق بين لحم الإبل والأحم غالب فجعل النسخ جزئي ليس كليا جعل النسخ على لحوم على لحوم الغنم لا على اللحوم الاب طبعا عندنا احاديث اخرى قد ورود بالنبي النبيز ومسح القفا لكن الوقت لا شايفه فسمعون هذا بالنسبه لهذا الباب الأمر الثاني